والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر في شرح كتاب وصول في التفسير الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرح وتعليق شيخنا أبي عبد الأعلى قال ابن محمد ابن عثمان المصري حفظ الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا المجلس في عشية الأربعاء للخامس من جماد الآخر للعام الواحد والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى المرجع في التفسير المرجع في تفسير القرآن يرجع اولا في تفسير القرآن الى ما ياتي اولا كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن لان الله تعالى هو الذي انزله وهو اعلم بما اراد به بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدا أما بعد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أولى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 عند تعرضه كل آية ما يفسرها من الآيات الأخرى، ولذلك جاء تفسيره فريدا في بابه. ولا يعني هذا أن أصحاب التفسير المتقدم لم يبنوا تفسيرهم على هذا، وأن, الشنق... وأن الشنقيتي وأوله افترض ذلك لا. بل إن المتقدمين خاصة من الذين صنفوا في القرون الأولى أو في قرف القرون الثلاثة الأولى نحو النجاري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم وابن المنذر ويتعاد من التفافير المسندة بلا شك كان يعتنون بهذه القاعدة، ومن يعني تتبعة تفسير خاصا تفسير مجري، أنا تفسير من أبي حياة وتفسير من منذر، وليس تفسير ليس تفسيرا بالمعنى المصطلح عليه النمو فقط كان يورد الآثار من كلام الصحابة وكلام التابعين في تفسير كلاه إسناده فقط دون أن يذكر شيئا. من فهمه أو من ترجيحه لتفسير الآية من بخلاف ابن جرير. جرير كان يعني يذكر الآثارة في اسناده <تصفيق> كانت من الحديث المرفوعة أو من الآثار الموقوفه على الصحابة أو التابعين ثم يتعرض لبيان الراجح في تفسير الآية إن بذكر أقوال أهل اللغة فيها وإما بان يتعرض للترجيح بين الآثار المختلفة التي أوردها بإسناه وفي الوقت نفسه كان أيضا يذكر ما قد يفسر هذه الآية من القرآن من آيات الأخرى.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 فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون <تصفيق> هذا اول مثال ضربه الشيخ رحمه الله تعالى وقد أحسن في اختيار هذا المثال.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 الأول منها فقط ألا إن أولياء, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تدجوا هذه الآية فقط وطاركوا ما بعدها الذي يعتبر مفسرا لها هذه الآية جاء تفسيرها في الآية التي تليها مباشرة منهم الأولياء الذين علاهم الله عز وجل بقوله في هذه الآية الذين أمنوا وكانوا يبتقون فهذه الولايه لا يتحقق بها العبد او لا تتحقق في العبد إلا إذا حقق هذين أركضين الإيمان أو الإيمان والسقوة فليس الولي هو من كان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 وثانيا لأن الولاية كما جاء الآية في تشكيل الآية هذه الآية الأخرى لا تختص بفئة معينة يعني ليست فيها مختصة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليست مختصة لطائفة معينة لا تتعدى من الولاية يعني ليست فيها مختصة بالزسوق فيه و... ولا بالرفاعي ولا بمحيطين العربي ولا بغيرهم من ائمه التصوف بل هي عامة لكل من تحقق هذين الاثنين فكل مؤمن تقي معتبر من أولياء الله عز وجل ولكن تختلف درجة الولاية ودرجة الولاية على زيادة الإيمان ونقصانه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 ومن ثم لما يعني نقص على نحو هذه الآيات نعلم أن من آيات الله ما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف لتفسيره لما قد جاء تفسيره من الله عز وجل مباشرة قد فصره ربنا سبحانه في كتابه لآيات أخرى وهذا من الأقوى أنواع الترجيح يعني إذا وجدت آية اختلف فيها العلماء فانظر هل توجد هذه الآية آية آية أخرى تفسرها من كلام الله فان وجدت فتمسك بها فإنها تعتبر أعلى إسنادا تعتبر من أعلى الأسانيد أنه أنك تأخذ التفسير من كلام الله مباشرة وهذا برك الله فيك كما بينت يعتبر من أقوى المرجحات عند حدوث الخلاف بين العلماء. هنا في هذه الآية في قوله النجم الثاقب كما ثبت عن قتاب آآ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 المقصود بأبنى جمود المضيء المتوهد قال <تصفيق> رحمه الله تعالى ثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال أرساها نعم <تصفيق> ون أيضا هذا المثال الثالث يؤكد ما قررناه فيما فيما أهتما مضى، ويدلنا أيضا على أن هؤلاء الذين يغالون فيما يسمى بالاعجاز العلم القرآن، أنهم عليه على, على ألم ولا يسيرون على هد الرسول صلى الله عليه وآله على أصحاب. فتجد أن بعضهم قد احتجب هذه الآية على ما يصنى بكروية الأرض وأتمد على لض دحاها بمفرده من أن ينظر لتفسير الله عز وجل لكلامه وعلى أعلم تأويل كلامه فيما جاء في الآيات الأخرى فهنا جاء تفسير دحاها كما بين الشيخ في هذه الآيات التالية أو فيها الآيات الآياتين الآيات الآيات الآيات الآيات الآيات الآيات بعدها أي أخرج منها ماءها ومرعها المرع والكلأ الذي طرع فيه, فيه الغنم والإذن والجبال أرساها ثبت الجبال وجعله راسية على الأرض وهذا أولى ما يفسر به هذه الآيات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 وهذه هي المرتبة الثانية في تفسير القرآن إذا بحثت فلم تجد فلم تجد في القرآن ما يفسر به القرآن فتنتقل إلى المرتبة الثانية البحث في السنة تبحث في الأحاديث تفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذا الانتقال أو هذا التن التنزل في ت ترتيب التفسير أو مراتب التفسير مما ينبغي ينتبه أي طالب العلم الذي يعني لا إشتغال في التفسير وهذه من أهم سواعد دراسة متن الصور في التفسير أن تعرف مراتب التفسير وأن تفقه طريقة أهم العلم في آه الانتقال بين هذه المرات ومن ثم يعني ضرب الشيخ امثلة بهذا حتى تتضح المسألة والشاهد ان المرتبة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة كما صح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله قال رحمه الله تعالى ولذلك امثلة منها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 عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه سيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الفسنة والديادة هنا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 في تفسير القرآن بالقرآن سنة في تفسير القرآن بالسنة ما ضلوا ولكنهم ضلوا لأنهم اعتمدوا على أهوائهم وعلى قولهم الفاسدة وهذا بالمثال فيه تفسير واضح من النبي صلى الله عليه والآله وسلم بقوله تعالى للذين, للذين احسنوا الحسنى وزياده الزيادة هنا لفظ عام يعني لا يعرف إلا ببيان من الوحيد يعني لا يعرف المقصود لي إلا ببيان من الوحيد وقد جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في حديث صحيح بن سنان أنه صلى الله عليه وسلم قد فسر الزيادة بنظر إلى وجه الله وثم أحديث أخرى تشهد بهذا و ومنها قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم وغيره من حديث عقبت بن عامر رضي الله عنه هم. نعم, نعم. نعم وتشكير القرآن بالسنة قوله عالم الامتاب قوة القوة هنا نفظ عام أيضا لا يدرى ما المقصود بها فجاءت السفح هذه غبى ابن عامر رضي الله عنه ألف نعم وكما قال الشيخ في شرفيه هنا على البتن <تصفيق> فأن الرامي يكون في الغالب سالما إذ هو يرسل السهم على عدوه فالقطوة يرسل الرمي بالشاهد أرسل جاشر ومساة في الرمي بعضوة لنفي ذلك يتعلم الرمي والشاهد به على الجهاد في سبيل الله فضّق الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره وفي بيانه لكتاب الله. حابد رضي الله عنهم لا نزل بلغتهم وفي عصرهم وأسلمهم من الأهواء وأظهرهم من المصالفات التي تحول بين المرء وبين توفيق الصواب. <تصفيق> هذه المرتبة الثالثة في تفسير القرآن أن تفسر القرآن بكلام أصحاب النبي صلى الله عليه والآله وسلم الذي ثبت عنه بالأسانين الصحيحة، <تصفيق> وأوصى الكتب التي مظنّت تفسير أو تفاسير الصحابة تتوافد الله تفسير ابن تفسير ابن جرير الطبري محمد إتجاري للتبرير رحمه الله تعالى وكذلك تفسير ابن أبي حاتم كما بينا وتفسير ابن المنك وكما ذكر الشيخ العلة في تقديم تفسير الصحابة على غيرهم أنهم شاهدوا التنزيل وعاصروا التنزيل وهذا التنزيل نزل بلغتهم هم أعرفوا بها من غيرهم بلا شك هم بلا ريب أفضل واصدق وأعدلوا الناس بعد الرسل والأنبياء فاجدهادهم وفهمهم لهم مرتبة ومن بلا شك أعلى من غيرهم من من جاء بعدهم وكانوا يعني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 وخير من كتاب الله عز وجل وسوف يأتي إن شاء الله في فيما بعد في هذا المثل أشهر الصحابة الذين اعتنوا لتأويل وتفسير كلام الله ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى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 يعني أحسن الشيخ في الاستشهاد بهذا المسألة أن في قوله أو لامسته أو لامسته النساء خلافا واسعا بين المفسرين وبين الفقهاء ولو رجع يعني رجع الكل إلى هذه القاعدة أن القرآن يفسر من القرآن ثم بالسنة ثم بكلام الصحابة نزال الخلاف لأنه قد ثبت عن يعني أفقه الصحابة أو أعلم الصحابة بتأويل كلام الله رجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه أنه تفسر الملامسة من الجماع وليست الملامسة مطلق اللمس ومن ثم يكون هذا يكون هذا الأمر قوله من ابن عباس مرجحا لما حدث فيه الخلاف بين الفقهاء في هذه الآية والشيخ اكتفى بمثال واحد في تفسير القرآن بكلام الصحابة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 Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. شكرا. شكرا. هذه المرتبة الرابعة في تفسير القرآن وأنك تلجأ إلى كلام التابعين بعد القرآن والسنة وكلام السحاب وكما بين الشيخ أن التابعين وهم بلا شك الذين جاءوا في القرن الثاني ثم الثالث هم من أفضل الناس بعض الصحابة هم مقصود الذين اتبعوا الصحابة بإحسان فليس كل من وجد في زمن التابعين يصح أنه من التابعين الذين, الذين نالوا المتحف ولذلك تجد أن أفحاب كتب الرجال نحو الذهبي نحو الله تعالى أحيانا يكون في ترجمة الرجل كان في عداد التابعين أو كان في زمن التابعين، ولا يقول, ولا يقول إنه كان من التابعين، ففرقوا بين من كان في زمن التابعين وبين من كان من التابعين، فليس كل من كان في زمن التابعين وطبر من التابعين الذين مدحهم الله وجل في كتابه بقوله الذين تبعون بإحسانا رضيا عنه ورضوا عنه، يفهم هذا أنه يشكّل على الله. لنا قد يقال او تجد ان بعض من وقع في يعني من النحل المخالفه للسنه او بدع عن البدع كان في زمن التابعين نحو عمرو بن حطانه الخارجي هنا لقينا من رؤوس الخوارج القضيه الذين يزيمون القتال ولا يمارسون القتال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 ليس من إيه من التابعين بإحسان عمران النهضان، ولا يشمله المثل لأنه قد اتبع نحلة الخوارج في تزيين القروش آه مراكم عاصم، <تصفيق> والشاهد يعني هنا أن التابعين أن الدنيا وتمد على تفسيرهم هم من استحق وصف التابعية بإحسان. ومن اشهر ومن المفسرين من التابعين تلاميذ ابن عباس نحو مجاهد واكرمه وسعيد بن زبيد رحمهم الله جميعا وايضا من اشتهر التفسير من التابعين ابن زيد وقتاده والسدي وقد اورد تفسير هؤلاء كاملة ابن جرير رحمه الله في ملتقى وكذلك ابن ابي حاتم ويا ماضان تفسير هؤلاء ونزل فوقي مفرقة في المصنفات التي اعتنت بالأعصار كذين نحن مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق <تصفيق> ومصنف ابن الجات وغيرها من الكتب التي اعتنت بالأعصار.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 حجة على بعض ولا على من بعده ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربية وأقوال الصحابة في ذلك وقال ايضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مصطئا في ذلك بل مبتدعا وكان مجتهدا مغفو وإن كان مجتهدا مقبورا له خطأ ثم قال فمن خالف قوله وتسترى القرآن بخلاف تفسيره، فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا وهذا <تصفيق> يعني كلام عظيم وكلام قيم بشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى حيث بيّن أن التابعين هم أحسنوا وانفصر كتاب الله بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا على قول في تفسير آية ما بلا ريب كان قولهم خجة لأن التابعين إنما تلقوا فهم الكتاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب النبيين الذين عاصروا التنزيل كما بينا أحسن من فهم كلام الله. هم أخذوا يعني مورا على نور وطلبوا الفهم الصحيح لل للكتاب بالأسانيد العالية لأنهم كانوا أقرب إلى زمن الرسالة من غيرهم. ومن ثم إذا وجدت أن التابعين قد اتفقوا على قول واحد في تشهير آية ووجدت من خالفهم من المتأخرين من الذين اعتنوا أيضا بالتشهير من العلماء لا بلا ري يعني, يعني لا ينبذي أن نقدم قول هذا المتأخر على قول التابعين إلا إذا كان هناك نص واضح فبلا شك النص المرفوع سواء كان من كلام الله، من صلى الله عليه وسلم، يقدم بلا شك. متكلم إذا لم يوجد يعني نص في المسألة. كما كذلك من المرجحات اللغة. اللغة العربية هي التي أو قوانين وقواعد اللغة تكون بلا شك. حاكم فيصل في الخلاف إذا حدث الخلاف بين التابعين أو بين من جاء بعده وأما من يعني رمى خلف ظهره أقوال الصحابه وأقوال التابعين وعدل بها غيرها فقد ضل وما كان من المفتدين وهو إن كان مجتهدا يعني فهو مأجور على اجتهده ومن كان متبعا لهواه و بلا شك قد ضل يعني الذي يترك كلام التابعين او كلام الصحابه متعمدا و متابعا لهواه فقد ضل بلا شك و انخرف الى الفرق واما من يعني فعل هذا يعني هو لم يترك قول الصحابه او تماما عن اعراض او عن تعمد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 ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب حس السياق حس حس قوله تعالى إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله وقوله إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقوله وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أقذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به ما <تصفيق> هي مرتبة الخامسة؟ تفسيري كلام الله. ما تفسر القرآن على حرص مقتضى اللغة، ولكن على أن أعتقد أن القرآن حاكم على اللغة وليست اللغة وليست اللغة حاكمة على القرآن أنه يحدث ان أن تأتي قاعدة القواعد التي استهدف علماء اللغة تخالف بظاهرها آية من القرآن فالبعض يتمحل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 فأجاب عنها العلماء بفضل الله في مواطن شدة أهم هذه الكتب التي تعتمد هذا كتاب تفسير آيات الأشكيلة بشكل داخل شرح آيات بالون اي فحينا سبحانه في اكثر من ايه لقد انزل كتاب ابي لسان عربي مبين وانا سبحانه كما في سوره الزخرف قال ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون اي لنعقل انت تخلو هذا القران ان نزل بلغتكم بلغه العرب وقريش التي انزل عليها القران كانت نيش كرهنا الله، وأيضاً بين سبحانه والحكمة هذا في قوله وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه، لماذا يبين لنا حتى تستبين لهم الآيات؟ في قوله بلسان قومه قال الشيخ هنا في شطري بلغته واللغة تسمى لسانا في قوله تعالى بلسان عربي مبين هذا واضح أنا لا أحتاجي لم يزيد قال الشيخ رحمه الله مثال مختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرعي هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعبود للمخاطب وأما من بالدعاء لهم على وجه الاطلاق فمن دليل آخر يعني إذا حدث تعارض بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أيما يقدم أولا ما معنى المعنى الشرعي؟ أي أنه قد جاء تفسير الآية بكلام الله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في قوله عز وجل وما ما الطارق الطارق لغة لو معنى أشمل من المعنى الذي جاء من كلام الله. وكل ما يطرق لينا من نجم او من غيره ولكن الله عز وجل قد يعني افصح عن المقصو... مقصوده عز وجل وعما اراده سبحانه بقوله النجم الساقط فهنا جاء تفسير الطارق النجم الساقط هذا تفسير شرعي من كلام الله وتفسير لغوي عام هل نقدم التفسير اللغوي لا نقدم التفسير الشرعي وكذلك جاء تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم نقدم كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم على المعنى اللغوي لأنه حين قد توجد اصطلاحات الشرع هذه الاصطلاحات تكون خاصة من الشرعيه الشرعية ما يعني تتعلق بالمعنى اللغوي. هنا في المثال الذي استدل به الشيخ في قوله تعالى خذ من أموالين صادقة تظهره وتذكيه بيه وصل عليه آرد هذا المثال الثاني الذي استذل به الشيخ وقد استذل قبله او يعني ذكر قبله مثالا اخر هو قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا من الصلاة هي دعاء مطلق الدعاء اما الصلاة الشرع هي هذه الصلاة التي ذات صفة مخصوصة بحركات واركان وواجبات مخصوصه والصلاه هنا في الايه هي المقصود بها هي الصلاه على الميت اي صلاه الجنازه ولكن هنا هل نفسر الايه في قوله ولا تصلي على احد منهم اي المقصود بصلاه الجنازه ام المقصود مطلق الدعاء لا تدعو يعني لهم حدث التعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والأصل أن تقدم المعنى الشرعي أن المعنى الشرعي هو المتبادر إلى الذهن والفهن قبل المعنى اللغوي الذي يكون فيه إطلاق وفيه عمور وعندما كون كونه لا تدعو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 إذا حكم عليهم بالردة لا. ولكن الرسول احصل الله عليه ولذلك يعلم أن الله لهم الوحيد فذا لا يتسنى لمن جاء بعده من أحد الناس وأما المثال الثاني فلا بالمعنى الشرعي من معنى اللغوي. الأصل أنها تحمل على المعنى الشرعي إلا إذا وجد القرين، فجعلنا نحملها على, على معنى اللغوي. ونا قد جاء ليش القرين؟ وما قد أخرج مسلم الحديث عبد الله بن أبي أوفا رجلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصادفة صلى عليهم فأتاه ابن ابي أوفر بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفر آه. فهنا ظهر أن المقصود بالصلاة في الآية ليس الصلاة الشرعية بمعنى الشرعي بل المقصود الصلاة بالمعنى اللغوي وهي دعاء نقرأ هذا نقرأ هذا حتى نقرأ الشيخ. قال الشيخ رحمه الله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 يعني الأصل في أغلب الألقاب أن معناها الشرعي لا يخالف معناها النوعوي أو الاصطلاحية لجزاء الشرع وإنما هذا اختص بكلمات معدودة ومعروفة نحو الصلاة والزكاة والحج إلى آخره ومن ثم أو بهذا الفهم يتمكن المفسر أو طالب العلم من الإصابة أو الإصابة بالحق في تفسير كلام ذلك إذا وصارت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 إذا حدث التعارض، هذا يستحيل أن يحدث أن يحدث التعارض بين القرآن وبين تفسير الرسول. يعني ما ياتي تفسير القرآن والقرآن وما ياتي تفسير تفسير الرسول على خلاف تفسير هذا مستحيل أن يوجد. إن هو يوجد في في ذهن المطلق فقط خطأ أنه نجا في الفهم أما في الواقع فلا يوجد. إنه لا يوجد اختلاف بين القرآن والسنة. بل إن السنة هي المبينة للقرآن كما بين هذا العلمة إلى آخره وبهذا إن شاء الله تعالى نكون وصلنا إلى آخر الدرس إن شاء الله نبدأ درس أداب طالب العلم بعد صلاة المغرب وتوقيت القائرة هنا وهي هنا على وشك الأذان المغرب يعني إن شاء الله عز يعني نبدأ درس أذاب في حوالي والنص أو نجعلها في التاسعة نبدأ في التاسعة إن شاء الله يعني أن يريد أن نستريح قليلا بعد الصلاة فنبدأ إن شاء طيب نبدأ إن شاء الله في والنص درس طالبنا ولكن نحن لو نحن نعرض عليكم الأمر. هل لو بدأنا الدرس في الساعة حوالي العاشرة بتوقيت القاهرة هل هذا يكون فيه يعني مشقة على بعض إخواننا بالنسبة للتوقيت في خارج مصر من كان عنده مشقة في هذا او من كان يرغب أن نجعل الدرس في موعده في حوالي الثامنة والنصف أو الثامنة يعني فل يرسل إلينا أو فليرفع يدهم الظاهر الله الله. يعني لا يوجد أحد يعني يعارض في هذا إن شاء الله تعالى فإن شاء الله تعالى يعني نجعل درس أداب طالب العلم الليلة في الساعة العاشرة أي بعد صلاة العشاء بتوقيت القاهرة هنا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله إن كان هناك أسئلة تعجل إليه إلى درس أداب طالب العلم صلى الله على محمد وعلى آله والصحابه وسلم سبحانك اللهم وعلى محمدك أشهد أن لا إله إلا تستخفرك وأتوب إليه water come on.